إن تسوفى <تصفيق> إلى الله فقد قال قلوبكما وإن تضرى ربنا يرحم حالك المؤمنين ذلك ربه إن كُنْتَ أن لَنْ يُبْدِلَهُ وَالذَّرَّاتِ وَيرُمِّنْ الله الله